هل أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُبَيِّنَاتٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا إِنَّا أَعْبَدْنَا يَنْكَنْ كَيْنَ ثَلَاسِلًا وَأَقْلَالًا وَسَغْزِرًا إِنَّ الْأَبْرَارِ يَشْرَشُنَ بِهُمْ كَسِنْ كَكَزَلْ فَرَكَةُ مُّرًا عين يَشْرَشُهُ جَعْفَرُهُ وَعْضِهُ ومستخيرا ويُعِنُونَ الطعاما منه مسكينا ويَدِي مَقُرْ وَنَسِيرا إِنْ لَمَا نَطْعِمُ الْحَبْلِ لَا نَرِيْهِ الْمُنْ وَلَا شُبْرًا إِنَّا نَفَعْتُ قِيلَ وَمَنْ خَاوٍ شَمَّنَ كَمَ يَدِي وَلَمْ يُعْطِ طَرَّتَ وَسُؤْنَا قُلْ جَزَاؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ وذنية يطوفها تغييها ويطرف عليهم بأيات من فقهة والقواب وأنا منها كانت كما يفير طواري يوسى فيها النفي في الكافه من الجليل عينا المنحسيه نفس الله ويقف عن كل كل من كل علم هل وعلينا ان نقول لمن كل راعى آه يعني ان الشمس تسمى اسم الفوق نور السماء وحلو اساسه في جدل القرطين وانساق قرى إِنَّا فَعَلَزَّلْنَا عَلَكُمْ قُرْهَانَ تَنْزِيلًا وَاسْبِذِكُمْ يَعْشْجَالَةُ تِعْدِلْكُمْ هَذَا وَإِنَّ الْمَيْلِ اين ما نحن نسكونه ما يهم من كثيره نحن فلهنا ما شيء إِنَّ مَا لِي تَلْكِ رَحْفَ وَنْ يَشَعَ مَا أَنْ تَخَذَ إِلَى رُّهُ مِنْ سَبْلًا وَنَعْتَ شَعَ وَلَيَّ وَلَيَّ يَشَعَ مَنْ رسول الله إذا أعزتنا